فتقروا علينا ما نحن فيه من بل لكن العرب ان شاء الله تعالى يكون حيث نحن فيه مصلحة في وقلنا قد ذكرنا عند الحديث عن كلامه أيضا شبحانه وتعالى وقلنا ان الكلام هو صفه من خشاف الثالث وربما عبر بعضه بانه اي كلام الله عز وجل ينظر إليه باعتباره فهو باعتبار اصله الصفه الذاتيه لان الله سبحانه وتعالى لا بد ان يتصف بالكلام لان كلام في حد ذاته الصفه كمال فمن يتكلم بالتاكيد اعظم ممن لا يتكلم وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن من شان العبث العجب من بني اسرائيل افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا يعني كان الههم حقا لكان يملك قولا لكن بما ان هذا العجب لا يتكلم اذن شئ فيه انه لا يصدق ان يكون الها ولذلك فالإله الحق سبحانه وتعالى من صفاته الكلام وعلى هذه الصفة أذنية لا أول لها لكن أحادها وأنواعها متجددة ويمكن أن يقال إنها حادثة باعتبار أنها توجد في حين دون حين بحسب مشيئة الله عز وجل يعني ربنا سبحانه وتعالى متى ما شاء ان يتكلم فانه يتكلم سبحانه وتعالى ولذلك لما يكون في القران الكريم هل يقال فيه إنه, انه قديم يعني اداري يعني لا اول له ام يقال انه مخلوق حادث كائن بعد ان لم يكن فالامام احمد وغيره اهل السنه يقول لا هذا ولا هذا نحن ما انشر القران الكريم الدليل يعني قديما قيم الله سبحانه وتعالى ان العظيم لان القران تكلم الله عز وجل به في وقت شاء الله سبحانه وتعالى الله اعظم به ثم هو في نفس الوقت ليس شيئا مخلوقا كفتيل من المخلوقات لانه بدا من الله عز وجل فليس كسائر المبتدعات التي ابتدعها الله عز وجل كان الامام احمد ليعذب من اجلها هم كانوا يجوزون ان يقول انه مخلوق يعني خلقه الله كما خلق ادم كما خلق الارض كما خلق الشمس الممله في نفس الوقت لم يكن الامام احمد يقول ان السؤال هذا لا, لا. كما أن صفات الله عز وجل لا أولى لها ليلا هو القرآن هو من كلام الله وليس هو كل كلام, في كلام الله وهذا نفس كلام الجميع في المجالة مبارئة من مجموعه ستر يقول إن السبب قار القرآن كلام الله منزل غير مخلوق كلام الله منزل غير دخل. وقالوا انه تعالى لديك متكلما اذا شاء فبيلوا ان كلام الله قديم اي جنسه قديم لم يدل ولم يقل احد منهم ان نفت الزمار المعيّل قديم يعني ايه شو شخص نصوى شاك شاك ولم يقل احد منهم ان نفس الكلام المعين قديم ولا قال احد منهم القران قديم ولا قال أحد منهم القران القديم قديم هنا على لا أول عن مرة عليه هو الذي لا اول فذول السبب ما حدش منه قال إن القرآن قديم بل قالوا إنه كلام الله منذل غير مخلوق واذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن كلام كلامه وكان منذل منه غير مخلوقه ولم يكن مع ذلك ازليا قديما بقدم الله تعالى وان كان الله لم يندم متكلما اذا شاء فجنس كلامه قد يندم وتصير لما قلناه من, من ان الكلام صفه من صفات الله عز وجل وهي صفه ازليه لكن احدها تتجدد في وقت دون وقت بحسب مشيئة الله عز وجل ولذلك أنا قلنا انه الاخوة اللي بيطر في القرآن الكريم فيصل السنه الى الرسول عليه الصلاه والسلام فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن بيت العزة او عن لوح المحفور وكل هذا غير صحيح والله اعلم لانه جبريل سبعاه من الله عز وجل فكان يسمع الشيء من القرآن من الله العزيز وجل الفنان به على محمد صلى الله عليه وسلم كما قلنا خلوه تعالى قل نزله ظروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين فروح القدس هو جبريل نزل من ربك يبقى حلالي فالنسلم أهم جبريل كان بيدوا يفتح يعني بقى بيت السماء ويأتي منه بالقرآن لا فليه هم اللي يكتبوا إجازات يكتبوا من جبريل إلى بيت العزة ويقولوش أنه أخذ لا هو أخذهم من الله سبحانه وتعالى هو أخذ في القرآن يسمع الآية أو الآيات أو السورة حتى أنك يكون بسورة كاملة من الله عز وجل فينزل بها على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وده لا ينفي إن القرآن كان موجودا قبل ذلك وقد تنزل من إلى السماء الدنيا قبل ان ينزل به جبريل، فنزل آية واحدة إلى السماء الدنيا. حفظ ابن عباس وابن عمر لزححه السيوطي وغيره، فنزل القرآن آية واحدة إلى السماء الدنيا خلال القت، وبعدين نزل به جبريل، لكن ما نزلش به من السماء الدنيا نزلته من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضاً. على أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وغيره إذا شاء ومتى شاء ويسوعه من شاء كما يشاء سبحانه وتعالى فالقرآن الكريم الإمام التحاول يقول إيه منه بدل دعونا نقول كلام بالقرآن كلام الله أول فقرة وقيل للقرآن كلام الله منه بدل بلا تذبية القولة منه بدل يعني تكلم به سبحانه وتعالى نعم نعم طيب صحيح لكن نزل برضه من عند الله ما فيش مشكله نزل من عند الله إلهه من السماء الدنيا ثم نزل من عند الله من مع جبريل ما فيش اي مشكلة. دي لزياجة التشريف والتعظيم يعني افرض مثلا أنا لا بره خلينا ابتعد افرض أنا عندي شيء كتابت كتابة ولله المزدع ووضعته في ديوان معين أو في مكان معين حفظا له وبعض المده أزنت للناس ان يريهوا عنه فقلت لهم ليس من الضروري أن ترجعوا للكتاب الذي وضعته في المجتمع اسمعوا مني مباشره هذا لا بأكد بي احنا أهم حالة تقول الأمر ورا فيه السبتة لو, لو الحديث الصحيح عن الآية القرآنية جالت لأ كلام عرضوا مني جبريل كان بيأخذ شيئا احتى شيئا من, من بيت العلم كنا قلنا أمسامع المصاد لا أهمه خالد شيئا يعني الكلام عن الآية وبعدها يخصد أمر حكمة إلهية الله سبحانه سعى يفعل ما يرشاه القرآن في اللوح المحبوظة السؤال إنه القرآن الكريم القران الكريم في اللوحه المحيطه حتى غير مساله سوره الاسلام في اللوحه المحيطه وهو في سماء الدنيا ونزل به جبريل ايضا كلها مطلوب يعني امام الجميع اقل مره كلمه فهم بعض الشرطيه فهم عصيبه فانا كنت في الخارج وقفت على كلام الجماعة جماعه العدوى الاسلام في المملكه وهم جماعه الشرطيه ولكن العجيب ان هم مدخلين في السياسه احنا عارفين ان الصوفيه من هم مش لا هو اعكادي هل شارك مش عارق بالخلافة اللي المنزل المالكة عن الكلام اللي بيقوله انه احنا بنطلع الطالق المحفوظ حاجات اللي يحصل السنة الكاية اوه ازاي بتيحة زي ما المتعمية بتاعهم الطلعة في نوح المحفوظ إحنا بل قمتها يقولوا فلوثاً في المحفوظ جاد في اه اه من مرات الانتحال مع التفار قال الزلد إن الله قد كثب في اللوح المحفوظ أننا سنتفصل دي العظام لكما تتلقى فكذا ازاي هو المتعم؟ وهو إما يكون في نوح ولا أحسن تقول له دوراً وصلت المحفوظ بالمحفوظ فيه فطبعاً لها هو أثناء ولماذا تفعلها؟ ليه؟ المحفوظ في القرآن الكريم الذي هو الضرع المحفوظ وكان حقاً علينا نصر ونحن نرى أننا مؤمنون حقاً حاجة. يعني حقاً كثير كلام شايفي دي المتجمين وبالتالي بأن نصر علينا هذا المرود فيكتوريال الكريم اللي هو, في القرآن الكريم اللي هو الكريم موجود في الروح الكريم قران كريم في الروح القدس قالوا ايه كريم موجود في السماء الثانيه اتكلم فيه اولادنا بيعرف في غيره من ده غير السماء الثانيه ان الناس القدس دون المربوع لأنه لا يقانوا من جهة كفر فنعلم أن القرآن تدور وحي، ونعلم أن القرآن في السماء الدنيا سميه في العلم في بعض ولكن المره الثالثة إلى صحة التعبير لم يأتي إبريل لا هنا ولا من أبن لذلك وتنزيل الكتاب من الله العزيز من الله العزيز قل الثلاغون هؤلاء القدوين اميروا بالحق لترطينا بدينا فكانت فيه يسمع من الله عز وجب ثم يسمع رسولنا صلى الله عليه وسلم بس أمل السهل خطفا لذلك كل أحنا لا مدخل خلقه فيه الذي يريده الله عز وجب يحبه و لما قبل نزل كتبه أخرى ثم لا واحد فالتواكد لما راحل عن سيدنا مصد و لنجيه فيما يقال لما راحل عن سيدنا هذا صحيح الله عز وجب يختار لرسوليه ما يشاء. نحن كلنا من عرف القرآن الكريم أنه ما تمشي على رسولنا الله صلى الله عليه وسلم جمدة واحدة إنهم أركض قطفة وشأنه لو نسينا عليه القرآن جمدة واحد كذلك ينفذ بالتأذيب وهذا كورا الثاني وكان بالحكمة ولا يكون الا إلا أنها كانت أحكم وأستنفذ يعني جمدة ناسلة ربنا ذلك بالآية الخاصة بها وقد سبق ذلك في عينه سبحانه وتعالى فنسوله من الكمل من نسوله مره واحدة ومع ذلك أراد الله في القرآن العظيم ان يجمع بين عبيرنا تشريفا نقوة تعظيما كمان كما يمكن تعال على 23 سنة كما تعلمون فهذا كله من عدالة الله سبحانه وتعالى في, في قصف البيت وهو رب العالمي فقومه في القولة. منه بدا يعني من ربنا الله قلت لا يقال لها منه ففرق بين ما خلقه الله فكان ما منه الله جل تكلم عليه ذكرنا من فناء الى تكفيه القوي وانزل على رسوله وحيا نزل بالوحي نزل فيه او على رسوله وحيا نزل فيه كثير على الانسان فهو كلام وحي سبحانه وتعالى تعالى وصدقوا على ذلك حقا وايقنوا انه كلام الله تعالى الحق الحقي ليس لمخلوق ككلام بريء. ايوان هم تعرفين لنا قلوب خلق القرآن فمن سمعه فزعم عنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله تعالى فعلى الله وعلىه حيث قال تعالى سأسليه سقر وان قال قول البشر هم من الكفار قالوا هذا إلا قول البشر ولا ابتدئ الامر المنحدون في الغرب والمقاتلون اللي ببعض بعض القوات التشكيليه مثل الكتله الزهريه مصر هذا الذي جاء من محمد صلى الله عليه وسلم قال ان القران يقول لك ارض مكه كان فيها اليهود ولما راح المدينه وعوض القرار وطبعا نجيب التاريخ انو احنا كنت مشترك وابونا واحد وسيدنا ابراهيم مش شاء الله معناها الكلام غير صحيح وسؤال اكثر ما لغضب لنقد المعروف ونقد في صور الوذنيه وصوره البقره غير انو عن باطلهم وقرر الانبياء بغير حق وخاصه البقره اذا <تصفيق> كان يجيب عليهم فالقران الكريم مش لجامع حق ولا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يهتم والذي يهتم القول انما هو كلام الله سبحانه وتعالى انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لك الدين لا يشكون كان هذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى وانه محظوظ بحفظ الله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى اوضع هذا الكتاب الحكيم من اوضوبة اعجاب البيان وغير البيان ما يجعل يعني فيما اقول مبارد اكثر الناس غباء يختلف بان هذا القرآن ليس كلام بشكل لانه امر ولا ويختلف القرآن في التعلم في الناس العقلاء يعلمون انه هذا الثقابة يمكن ان يخفي احد الدولي حتى انه طعب الشيء نهما ما نكذب عنه انه كانت غالباً للموقع الشريعة وعلى السفل المبتدع وكذا كما كان من الفارس أنه انه يقول ان الادة العربية ان الادة العربية ينقصد الى شعر ونسل وطرآن نعفل بأن شعر ده نت شعر نت لا أدعي للفؤال كيف ننفعش من ده لأنه أعظم من الشعر وأعظم من الذي كان عرف وكلم به فنخلص الشعر بتاع العرب في تاني بتاعه في تاني حاجة أعلى في هذا كل ليه للقرآن الكريم لا يشبه قول البشر ومن داعم طبعا أن يكون بعض المقارنة في التاريخ حارة الحاضرات اللي يكتب مثل القران الكريمات حتى تمنسوء الى مسيدينا كذلك وطبعا كل حدث مفكر ومصرفات ومظيف يعني لا التقيم ولا ذاها بالنعم حتى الذين كانوا يتبعون مسيدينا يعلمون انها كذلك كذلكوا باحثين أن نحن ولكن كذاب ربيع حفظ إليه في التاريخ الموضوع إذا أعطينا الكتاب باسم أنت قريب لنا من فنحن معرفتنا هم كانت ويعلمون أنه كان لهذا مشكلة بقى كافة المشكله هو عائد يكون له مكافة عائد يخالف عرضه يقول لهم مكافة يقول هو تأتي هناك وإذا تبقى فاليب أصلا تتبعه للرسول على الكتاب قال للعنى أنه يكون لنا نصف الارض أو أن يكون لنا نصف الارض ويكون لقريشي نصفها أو يكون لها نصف قالوا لكن القريش القوم يظلمون يعني عزيزين أنت للقرشيين هتظلمون لو كنت تقبلون أن نأخذ النصف في النصف نتابعه فالرسول عليه الصلاة أبدا وقال إن الأرض الارض الداخلي يورثها من يشاء من البائع ولا المستقيم المتقين فاذا هؤلاء الذين ارادوا ان يشاكلوا القران الكريم وياتوا بمثله فيما جعلوا باءت كل محاولات بالفشل في القديم وفي الحديث ولذلك فان القران الكريم لا بد ان يعلم المؤمن أنه كلام الله عز وجل وان معنى كلام الله عز وجل انه ليس لمخلوق وهذا اراد على الجاهليه والمعتدل بقولهم في خلق القران وانه ليس كلاما نفسيا يعني, يعني ليس شيئا قائما بنفس على عز وجل. لا يتعلق بمشيئته انما هو في القرآن الكريم هو من كلام الله الذي تكلم فيه سبحانه وتعالى وقتما شاء وكيف شاء وكلام الله سبحانه وتعالى ليس ككلام البشر، كلام بعض العزاء ليس ككلام البشر، لكنه كلام الله سبحانه وتعالى ثم ان الكلام في القرآن الكريم يعني من بعد هذا القرآن العربي شيئا من القدر واجد عليها من التعظيم والإعلان باعتباره كلام الله سبحانه وتعالى لابد ان نشير اشاره سريعه الى ما في هذا القران الكريم من اودع الاعجاز لان الشارع هنا في صفحه 120 يتكلم عندنا في مشابهه كلام الله لكلام البشر ان القران الكريم قد تحدثوا وهم افصح العربي ان ياتوا بمثل هذا القران وبعدين لما عادوا عاجز بعشر سؤال مثله مفتنيات يعني ما استطاعوا أن يأتي القران القرآن الكريم كاملا قل إذا اجتمعت الإنس والذن على أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة فلما عادوا على الاتيان بمثله وحتى أشوفه التعبير هو قال مثل يعني أصد حتى ذلك مجدد القرآن كالقرآن تنمى مقادم مشابهه يكون لدي وحتى البأو الأحيان تدل على ايه؟ يعني على بعضه لا يعني على كله ومع ذلك لم يستطيع أليا ولا ببعضي ولا ولا ببعضه أنت فطعت صور مثلي المستريات فعجزت فلا بسورة مثل فلم يستطيع أليه ولا بسورة واحدة مثل القرآن الكريم فلم عاجزوا. وهم فصحاء العرب مع شدة العذابين عن اتيان سورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من عند الله سبحانه وتعالى ثم يقول إعجازه من جهة نظمه ونعمله الاعجاز من جهة النظر طبعا الآن الكتن الوحي على الاعجاز البيانة والاوضه بالاعداد التي ظهرت بعد ذلك وما يدخل في معنى من كلمه معناه لأنه كل يقول الاعداد من جهه موسميه ومن جهه معناه النظر اللي هو الاسلوب العربي يعني لا تجد فيه ركاك في الكلام ابدا ولا تجد مش ركاك في الحشر لانك لا تجد حرفا يمكن ان تبدله بحرف اخر لو حرف حرب مكان حرب الاسلوب غلط وهكذا القرآن الكريم كلما بحثت فيه تجد انه من حيث الاسلوب معجز ومن حيث المعاني التي حواها ايضا معجز فمن حيث الاسلوب يعني اصبح واضح البلاغه التي فيه وانه من اراد ان يكون فصيحا في اللغه فلا بد ان يحفظ القرآن الكريم أنا أختيه قبل لكن السوسي بإيه شو شرع طب جدا فالآن كان من حيث السلوء والفصفة كانت كمحولة سناعة الضواجهات وإذا ما ان يكون بذيئة أو مزيحة فلا تنصف عنه عن قراءة الكريم أو المخدر لبعض غير السمين كان الأولى القرآن الكريم أكثر أشهر في الحالية الثانية العصر مقام الثورة المخصصين وكان يسمى مقرم البيت وكان مشهورا بفصاحاته وبلغاته وبناخذ شفنه وكان ياخذ القرآن الكريم فلنفضيح القرآن الكريم كان يأتي بالدرقة لأولوز المرافعات فيه القرآنين مع كريم وهكذا الناس هنا يريدون أن يقوموا أن يحتاجون لغة فلا بد من المؤمن الكامل والكامل ده بسمه فهذا كان هم من المكلمة هو عقلنا تلك المعنى أيضا متركبة تركيباً عجيباً وفيها ألماع من الضغار والعجب العظيم يعني مثل خلق وجل وكانت كل صرامه في صدق لا من يطعمه وهو في العليم فارك لا عدد ثم هو عدد في المعاني والعدد هنا مش فقط عدل يعني المعاني حتى تتكلم في ما تتكلم في الكلمات تتكلم بعض الفارق بعض المعاني يعني كنت في القرارة من أن الله سبحانه تعالى أقول نجد المسب العورة والعورة ما يشاء. يحرم من الشهود أنثى ويحرم من الشهود ذوق الله يقول القرآن أنثى ويجعل قال من الشهود من الشهود ذوق فقد كان أنثى عرض العار كان يقربه وعقائيه الضاطلة وعقائيه الضاطلة رفضي الله الذي لا يحبوه وأن يأخذ في شعبه ناسا ويأخذ في لكن تعليمه إلى بعض اعلى الهوض والذي أشعب إليه نسأل لما هو الشباب الغيب رحمه الله تعالى تأتي صحيح فحيث تمرقنا بالإيناد على الإيناد لا تكون قاعدة ذكرت الإيناد من غير ألف ثلاث قال يا عبد ما يشأه إيناد مفيش ألف ثلاث وذكر حقوق من ألف ثلاث من وعندما ندي الأنف لك مرضي مشريك كنت لك فلان شاعر غير ما فلان الشاعر الشاعر فلان لا نبو ان كيف الشاعر يقول فلان, فلان شاعر وفلان مش فلان الشاعر غير فلان شاعر فلان غير فلان فمين فكذلك يقول لما فضل القياسة بأن بدأت الهيئة رأى ولم العجل. العجل في مقابل ذلك أعطى الفطور ولم تدخل في العدل العدل في وكذلك قوله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فوحد فعله والطيب صلوا عليه هذه لم تؤكد التسليم ممكن وسلموا تسليم للاعراف تسليمك ان هي مفعوله مطلق وهو هنا مؤكده للنوم مفعول مطلق مؤكده للشهر مؤكده للشهر في مؤكده للشهر في مؤكده للشهر في مؤكده للشهر في مؤكده للشهر كانه ارسل التسليم الصلاه عليه عشان اهدتكم ما لماذا لا يحصلوا في عليه الصلاة من تسليموا عليه التسليمه الصلاة كان عمشان مظهور مظهور والتسليم ذكره بيه مظهور فالرطة ما بتبقية يعني ليه عمشان حوالي شهدتك مش ما مش متعارش بها شهدت إذن منذ قلت صبيا وسمعت هاته السؤال لأحد البرمات ولم يجب عنه عمشان قلت فانا اتوقعت بسرعه لكن كنت اكون معي الفرصه واي كتابك من كتب في هذه المساله اقول عني اعتقد واعمل هذه الصوره ثلث الاحزاب في كتاب الله هذا انه, إنه كان المقصود من الوحيد يقول هو توكيد الزعيم فان لا تحتاج هنا الى توضيح شهر لان اول ذكرت فيه الثلاثه ولا يمكن ثلاثه في البطون قالوا زي زي ما تسمى على دي هو العجل منه، العجل من حيث في الأرض فيه، في الأرض، يعني سبحان الله يعني للناس يعني ذاك يعني سبحان الله أشياء عجيب وطوبة الموضوع. الآيه تعني فكرت في نفسي بس الشهر الثاني والشهر الثاني وكشفوا انه من Not okay. for y yeah. yeah. لا تنشف بمعهن العائل والشفقة والذي يكون مزاق بها منتكزمة مثل احتياج جديد لتحجر على الله لا انا باهم محاجزة الله عز وجل ليه احساني كل الناس طيب انتكلم شاء اشياء والذي اشياء والذي لدي مريفة انما هو صحاب عبد يتكلم فيما تعجبوا بإستفاد الكلام وعندما الآن كلام الله سبحانه والدعاء فتحفظ فيه شيء ما لا تحفظ في الكلام ظلم في الناس وكما أقوله أنه لا حتى في بعض الآن ما أن من الطريق الجامعية في القول الخطوة والدعاء والله مستعمل من سلطة من قرربي او سلطة من قرر والبنس ويقررون الدعم لأنها فالله يقررون عن اهل القرر والعراضي ويقررون على اهل حضر شخص كما قررون قررون سلطة اجتشاء في شهر يقول يكون ورد قام في المقام يراعي الاشكال والقواعد كما لما التقاء الاشارات العكسه الروه اللي هي في سماعه نوطها كثير في المقامات المطرحها بشيء من الفتكه في مثلا بصفة يدريها يقول لك ما لكن بصفة الثراب أولا يجدد هاي أصفة إيران أو ينجلها أصفة إيران لا لا بصفة الثراب يعني تقول الولا بصفة الثراب أولا تتعلم بعد الضغط أولا أنه يجدد هاي الاستيران على هذه الأشياء أنه يجد هاي لما هو الانتراب أيضا ممكن أن تكون في الصفات المخلوخين يريد وممكن فيه صفة الزرابة والله عمد واجهة أنتنا واجهة أنتنا فلماذا لا يوجد واحدة طبعا كما أننا نكون في الناس الله يعني فإذا لي عادة ثم كان اما ان البشر لان البشر ايضا يريد ان يلتقي يريد ان يدفع فلانا في الركاب المشهد كما انك حكمت في الجواب ان ارادته سبحانه وتعالى مخطئه الفلونه اعتراض خمسه كذلك الغضب فيمن يقول نقول لك اول غضب وخطاب اراده ده مقدمه وربنا طبعا ناصع على اهل ده ربنا بيقولوا بقى 80 وشاف ده الكلام يجي في ثاني عام فالفرق في حياتك قدام امر ينشأوا القبر يعني مش محط نش زي ما انت ما نشاش في النص بتاع عام وشاف انهم بيحلفوا اهل معها. فهم مش عايشين لا على ليه ايه طيب قلب الأول أحكيه في أحد يعني يعاني بالنسبة في حشرة الأسفلات اختاروا من داعيه الهوم وقالوا من الحدود لا تردينه إلا دوله في الحشرة من المناطق الأولى تعليلات عائلات الحدود لا تنشي بالخطة في, الموضة في هزا نشوف تأخذ معظمهم فلان تجيب ماشي لتأخذ معظمهم فانتأخذ معهم تعرفت بعد فكانت لماذا تقول إلى هو قليلا ينقوم يمكن ليش قليلا ينقوم بحاجتها يعني من يجوم الغضب دي لا لكن أبداً قام بشي من الإنسان بيغضر درجة الحراسية درجة الحراسية درجة الحراسية مش مثل عدل قريب وقريبون الإنسان بها سوق درجة مع درجة وقشي فإنت بس بتعرف إيش الغضب بيشيك عندي أحيوشهم وشي كدوا أخبكم أكثر احنا بالراحة نزيل وصف عبد الله سبحانه وتعالى لو كان يفتح هذا ما تقصدونه تمنى فجأة الأرض اللطلعانه كان يقول أغارب الله ونسبالي ومشي شيء بدل يقول أغارب الله ونسبالي من الله يعني او لم ترد ان يفكر بلوغ وكتب تعبيرنا ان يفكر بلوغ فاما المشتاق يعفو عن تشيك لشئ اخر للجوده التي كلمات الذاكره ينزل جنه المعنى والمعنى اقوى بها فينزل جنه بل لا ترد منها لزمان معه فيقوم ويقرر ايضا كذلك جوابته فهي ميت الحجم الى الشيء او الى الغيب لديهم كل الاخر فان الحجم فينا لا يريد الا ما يشرب له بالفعل او للطبع المطر فهو مفتاح بما لا يريد ويستقبله يعني اذا قلت ان انا وما اشعر بالقصه من الكفر ومن الكفر يريد على غش على ما يبدو كان تركيزه في اراصص السهر كان على اقامه نشاط شيء كامل شيء يبي او يعني في تبي وتكوين هذه الدوره هذا بقول معنى انه يركز الى ان يصل او يزيد او في فإن قاموا أن يغسرنا الله سبحانه وتعالى بها وعليفة التراثة التي يوصف بها في العرض عن أنها تحصل لإرادة الإلهية فإن كرد مع الحق ويقرد وصل وصلنا للإمتقاط إذا قل كل شيء زي قصرات الإلهية تخاطر تراثة المشيئة يقرد إلى نشوها لتخاطر المشيء ويقرد إلى فيه فيه فيه في الكلام المخصول في الأسفال والغضر الذي يصبح بما الله في الأحضار يعني الجحيث أمر من المهار في الكلام المخصول في أن ذلك فموضع بكل أمشي نوضع أسلاع عبدالله بكل هذا وقد وضعتها من أشعارته المخارجون لنذهب المخصر الله تعالى الذي موضع جديد أخي حياتي فإنه يكون استفادة الفيحة التي تتعامل أولي لذلك أكملت كل هذا الأسماء، الأسماء الثلاثة الأولى أو تجميعها جميعها في ذلك، إذا ناديت من الأسمان فإن ان الله سبحانه وتعالى ويأمر إن الله يأمر يعني لو كان هناك سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة معنى ذلك انه انتم تريدون ان تتعرض الله سبحانه وتعالى محالة حوالة كتابة العرب ومحالة تحتك في ترى ان ذلك سبحانه وتعالى وأنا لا فيه. لا تريد بلا حاجة كتابة الواقع لها من سبحانه وتعالى Oh, No, <laughs> no, ليس يزينا يتعبوه عوضيني ترسلت العجوز المشاهدة لأعلى التنفيذ جريتنا مفعل عقلنا فرص بدأت عبتنا من دول عمر وأطنيت الناس في عرض الكلام والبقل على ايه ومارس معنا ايه ومارس معنا ايه ومارس معنا ايه ومارس معنا ايه فلاكتشاهد انه انتهنات من اختار الموضوع ولا تقول إذا اذا كنت تستطيعون يعني لا يجب ان ولا يحضر في الوصف النابعنا فيه مجال الوحيد وعلى مجال لما يجي ان يحديث الشباعة والمسل اللي قدمت كانت تتأذف على الحنو ولا والعنو نقول ان بعده يعني, يعني... مرات عشان في مرات يعني مش حاجة في واحدة. هم عادين صور كل الصفات اللي دي شيء قائم بالذات لا يقبل إلا زيادة ولا صار من قدم الخوض من الحوض. تعلمون مع معه من أرض هذه الصفات قديم ولا لا أقبل تجديس. زادت كلامك غير ما كشفت جمل متكلما سبحانه وتعالى وكنا منا يعني عن أفراد أفراد أفراد, أفراد, أفراد, أفراد افراد أفراد الضغرات والأفراد في زمن دون زمن. لكن الصفات العطلية في زكاة النمر الشيخ رضي الله وكل الصفات كل صفات الثالية عطلوها قليل يعني عطلوها يعني تحت الله سبحانه تعالى في زمن إنه من الآن او يفعل وتعال. وتعال يحكم حسب كده لكن احد يفعلها مثل شاء سبحانه وتعالى وسبحانه على ياع كل في فيها كما قال الله عز وجل وعقد في الجاهل ناصر اهل الجاهل وما اليوموا فلا احق عليكم بعد الان يعني ممكن على كل حاجه شو بلاق احيى من بعده فلا احق عليهم بعد على انه في مصر في نحوان وعقول لا العقول يمكن في المعاملات لذلك عقي بتاع ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال وَنَقُودُ الله اللَّهِ اِتْخَدَ إِرْهِيمَ خَلِيلًا وَكَتَمَ مُوسَى مَكْلِيمًا إِمَانَهُ مُشِيْخَ مَكْلِيمًا طبعاً كان الانتخاذ والله صلى الله عليه وسلم خليلاً والخلّة هي أعلى وليه اول على تجمع اربعه من واحد في ذلك ثم تمثيل الفكره ان تصل الى هنا شيء وهي في اللغة العربيه من التخلف إنه يعني كما قال الشاعر قد تخلفت من ممسكه الضوء الايميل وبدا سميت خليل وخليل يعني كل واحد فيك اعده ايه في ذلك طبعا تجد من الله عز لا نعلمها لكن احنا نسلم انتو الذكاء الكلة اللي مننا ونطعدينا للدعو وهو حتى من معنا فأنا قصده أو معنا قصد عرب خليل للأولاد وأن لكل من, كل من أمه في الاخر ده ما نصع في المجال لأنه لم في هذا شيء ما وطعبني لله على له مجال لكن سبحانه فالمعطفل اتخذ إبراهيم خليل واتخذ محمد صباح عبد المسلم خليل فلم نتحد أحد والمسلم إلا أهل لمعطف محمد اتخذ إبراهيم خليل وفي السنة النبوذيك في المخارج والعكسين عن أبي سعيد صلى الله عليه وسلم لو كنت متحدة في أهل الأرض خليل لاتخذت أمام ولكن صاحبنا هو لي الله وزاد نفس بعض الاعتراف بين الخلد الذي رضيته محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد من أخوانك مصرحة المصرحة خلاص لك الشيخ ما أحضر الله من نتيجة شيخ لأكله أعطى مثله الله مصرحة المصرحة المصرحة المصرحة فقامت إمام الشيخ الله عليه السلام جدا عليه البيعى السيديو يكون أحياني. ده افضل ثلاثين عيام ده كنت اعتمد ان كان لكن الناس الناس افضل في حياتي لكن ده ربنا تعمل لك وكأنه طيب ومحاجم المصير الى اوه أو الى اعطاه صفه الحياة فبتبقى اعظم من نهايه الموتى العيد عليه السلام من نهايه الموتى كما قلنا هو اعاده شيء مفقود لكن تاني كان بشيء لامسج من قبل واحداث صوت في, في الجذر النافع لو هذي الجذر المكان اصلا مكان مكانش لابس مكانش مره يحدث ارسخ وصحتك نمو لكن مكانش في ارسختيات الحيوانات اللي لها صوت وحجره واحبال صوت دون فعطاه صفه من صفات الاحياء يبقى لا اعظم مما اعطاه ابو الدرداء وعبد الله بن راشد الشافعي رحمه الله تعالى طيب في شرح وانا 124 لما ضحى ضخّى بجعب الجرّة بجعب الجرّة قال ان الله مجال اتخذ ابراهيم خليلا وشكّل ان الله تكلم موسى تقديمه فرق نبخار بجعب الامان وجدته بعض اهل العجل قمت من اهل الولي في حيث السبب في الحاجة السبب نام في و وضخّى فيه وقال تيوانات حياته وإنك ضخّى بجعب الجرّة وكلنا في الكره قررنا انه سرناها الله يسرنا كيف يمكن ان نراجعها ولكن هذا المعتاده بمقوله احد المؤرخين المواصين يقولون يقول التاريخ قسمان قسم جميل وقسم قبيح ومهمه ان نصف في تاريخ القسم الجميل ومن بشر القدير لان ايه الحاليس يعني مش, مش حالي دميه عن او طريقي او نوضي الناس فديه كانت من الدليل ممكن من غير فعيد والمهمة في, في الحمد ان هو ايه يشير الحينة دا مش مش ركب ان تروح تشيح على العلاقة ان ايه ان الحاليس الدميه انه تخلي كثيرة ما الناس فيه على في عليه وتعجب الناس والتنموعة فترات الماضية قبل الصفر كانت أسدنا شخص أخوانا كاميروان من الناس هم مش حتى لكن ممكن لك في معه ممكن ان حاجه حاجة موحفين الناس من مطلوب شخصا كده ومسفين تكون مخطير يغرب حتى هو والطارة الغريبة لحديث كذا يعني الحديث الغرب حديث الغرارة التي هي منها إن منها من حيث السابق وكثير من هواعيك كما قول عبد منها فتاة الغريف الحديث السابق وغريف هذه المعروف لأنها فانتسحة بتنمي في القصة إلا إيه الله نحن ان ما العقود على العقود صفه الذاتيه لكن التواء على العرش صفه الفعليه العقود الله عز هذا شيء لا تعلم ارى من المشي الله هذا لا تغذيه له لكن التواء على عرشه حدث في زمن الله بعرفه اذن فانتم مثل هذا العرش فكنتم دي هذا ايه عز وجل كان حيث لم يكن العرش العرش مخلوق العرش مخلوق ويوجد افيدا فلن يأخذ على على عشيه صفر من اصفات جاريه سبحانه وتعالى الذي هو سبحانه وتعالى اعلى كافيته ممكن في احكاك فيه على جميع المشهول ولمان تنواته تسؤاله نشير هنا الى موضوع الى ان هذا الناس بالعرش العظيم الذي هو لله عبد ولا نقدر ناس قدره هذا العرش ليس فنكاً سبيراً كما يقول بعض المسلمين وإنما هو شيء له قوالب يعني عرش قصر في اللغة العربية معناه السريف يمكن أن نظر البشر إلى إنما هو عرش له قوالب تقمن وبالبعض اعرفه كيفية ايها وكيفية الحمد تعالى ويعطل عارشة ربكة فوقعوه يوم فأحنا من اليوم الثمانية اليوم الكامل الثمانية في الملائكه يحملون عارشة وثمانية عارشة ربكة عديد انه في يوم بيهن مش, مش, مش قال على موسى فأقول الله من الوجه او في من الوجه أو فأجد انسى الضارش الهداء العش يعني هذا الهداء العش فالأسى من أحاسى قبلي كانت سوزينة اليوم يعني فهذا يدل على أن العرش له قواعد وموسى يملك بسعر العرش بل احد من هذا روى بن عمرو في كتاب التنظيم بسبب صحيح عن ابن عباس قال انشد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاع امير الاحتفاظ امير الاحتفاظ كان شاع الجاهل وكان من الخلفاء يعني كان مما يعملون الله قبل النبي النبي على يعني من كتول المتازة فيها الحق ما جاءنا ليه؟ لما وضعت الخلال للعظام الجديد البيت النبي في هذا المتاز Yeah, I الحاجة التوصيل لأقسامه وفي فرق المقابل ان شاء الله يخوض الكلام عن الحاجة التوصيل والإيمان الدفع القادمة التوصيل ان شاء الله حيث وإلى جموش انسحان العقيلة بيات وكذلك بعض ان شاء الله